بسم الله الرحمن الرحيم يس 1 والقران الحكيم انك من المرسلين على صراط مستقيم تنزل العزيز الرحيم لتنذر قوما لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا دعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون ودعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم, فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر مَنِ اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشله بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وَكُلَّ شَي نَحْصَنَهُ فِي إَِا بِ مُبِين وَبِْبِ لَهَُّ فَلَ أَصْحَابَقَضْيَتِذ ج أَهَمُرسَلُون إِذْ, إذ أَرسَلَّ إلَيْهِ مُثْنَيينِ فَكَذَّبُهُماَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِث فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَا إِا إلَيكُمْ مُرسَلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء من شيء إن انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم ان اليكم لموسلون حُجْمَنَنكُم وَلَا يَمَسَنَنكُم وَلَا يَمَسَنَنكُم مِنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَيَذْكَرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَدَاءٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرحمن, الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي ودعلني من المكرمين وما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 ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تدري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللعلم وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وَإِن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين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 ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيته ولا الى اهل يرجعون ونفخ في الصور ونفخ في الصور فاذا هم من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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ وَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ألم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من وا ما هي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون الا الذي خلق السماوات والارض بقادر وبقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون